وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنتُمْ ومن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ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 الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 123. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ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 ك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادا غير ذي زرع عيد بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبار إسماعيل وإسحاق إن ربي لا سميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبّل الدعاء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 وَضَرَبَ بِنَا لَكُمْ الأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رسوله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ